غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين الأخي وإذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ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 بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بَنَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رَبِّ السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 وَلَا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن ان فَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ أُولَٰئِكَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ